يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَتِنْتُمْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَانُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ مَرْتَبَةً وَرَتْبَةٌ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى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 يا ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال ولولا ذك مثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما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 صِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة وَأَنزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسُم شَديد وَمَنَافِر لَّاس وَالْيَانَمَ اللهَّهُ مَ يَصُرُهُ وَررسُ لَهُ بالِالْووعِبَ إِ اللهَّه قَوٌ عزيز ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه وَاجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا بْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا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 ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء